بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا بيكم و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل ا ل ن ه ا ر د ة عن أ ب عنده تلت ا ولاد ا ل أ ب جاب صندوق وملى الصندوق دوا كان أ ب غني جدا ملى الصندوق دوا ه ي ق ص ة ر م ز ي ة يعني مش ق ص ة ح ق ي ق ي ة لكن لها في ا ل آ خ ر معنى حلو اوي ملى الصندوق لؤلؤ ودهب وياقوت وصندوق ك د ه الصندوق أ ص ل ا غالي ق و ي وبقى والوان و ح ا ج ة إ ي ه وحطوا ك د ه شاله تقيل و ق م حطوا قدام ولاده ا ل ت ل ا ت ة الي ل بيحبهم جدا وقايلهم ل يا ولادي كلكم ولادي خلي بالك من الكلام كلكم ولادي وانا قررت ان انا اوهبلكوا الصندوق د ه كله وقام فاتح الاب قدام الولاد ة ا ل ت ل ا ت ة الصندوق وقالهم كل واحد يمد ايده وياخد من الصندوق بس بشرط على قد كف ايديه الاتنين على قد ما يقدر بس م ر ة و ا ح د ة الابن الكبير ا ي د ي ك ب ي <تصفيق> ر ة كفيه ك د ه كفوفه ك ب ي ر ة قام داخل و ح ا ط ت ايده و م ل أ دي الكبار د و ن ل ق ل ق وقام واخد وطالع خلاص زي و ا ح د ة أ م جاي الابن التاني الوسطاني بردو ا د ك ب ي ر ة ام حاطط ا ي د ي الكبار وغارس ايده في اللؤلؤ ومالي و آ خ د ك م ي ة ك ب ي ر ة جه دور الابن الصغير الابن الصغير ايديه ص غ ي ر ة وبص على اخواته كل واحد واخد قد ك د ه وبص على اديه ل أ ص غ ي ر جدا و ض ع ي ف ة عمل ايه مامدش ايديه إ ن م ا جري على حضن ابوه وقال له يا بابا أ ن ت بتحبني قال له بحبك جدا يا بني قال له بابا ائذن لي انا مش عايز اخد نصيبي بنفسي ممكن انت تعطيني نصيبي بايديك انت فنظر الاب لولاده الاتنين قال لهم انتو مش خدتوا نصيبكم ام قافل ا ل س ن د و ق و د ك كل اللي فيه لابنه الصغير ايه انا بحكيلك ا ل ح ك ا ي ة دي انا وانت كل يوم قوتنا ا ل ض ع ي ف ة بتمنعنا ان احنا ناخد كل ح ا ج ة نفسنا ناخدها في الدنيا دي طب ما تروح للقوي ما تروح لله سبحانه وتعالى ليه دايما بنختار الاختيار الخاطئ ان احنا بس نعتمد على قوتنا ا ل ض ع ي ف ة و إ ح ن ا عارفين ان احنا ضعفه انا بحكيلك ا ل ح ك ا ي ة دي ولله المثل الاعلى ما تروح لربنا وتقوله يا رب كل البشر دول يعني خلقك زي ما الراجل د ه كل دول ولاده يا رب كل البشر دول خلقك بس انا جايلك انت جايلك انت ساعدني طبعا هتشتغل و ح ت ب ذ ل مجهودك بس هتروح له ه و تقوله انت اختارلي وانت اديني فيه ج م ل ة ج م ي ل ة ق و ي بيقولك في ا ل ع ا د ة لا يقلق من له أ ب فكيف يقلق من له رب الله ع ا د ة الي ل عنده أ ب واب قوي مبيقلقش ا طب ازاي يقلق الي ل عنده رب عظيم ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة لما تتزنوا قويه وتتعبكوا الدنيا اوي روحوا لربنا قولوا إ ي د ي ا ص غ ي ر ة و إ م ك ا ن ي ا ت ي ص غ ي ر ة وضعيف مليش ا ل ل انت قويني انت اعطيني انت سهل لي انت ارزقني انت صلحلي ا ل م ش ك ل ة ا ل ف ل ا ن ي ة أ ص ل ه م أ ق و ى مني و أ ن ا ضعيف مليش غيرك أ ب و ي ا بيحميني فكيف ربي ح ي ح م ي ن ي قد ايه يا رب قولوا يا رب يا ج م ا ع ة وساعتها والله ب س م ة أ م ل إ ن ك معاك القوي العزيز العظيم سبحانه وتعالى شكرا والسلام عليكم